أمان لهم في المكرم في المقرب عادت عادين على الأرض متوضعين لكن لهم في العظم بيسبقوا البشوات إذا رضعوا ميديهم لسيدة بتنقض لهم الحجار أمان بدين الحب مدى من الحب على إثبات وإن التصف بالجمال الشاكي شيد جمال الثان بعينه نظر عينه وجد في العين تجلي من عين. الشيش عيني يا الله عم شخطها الونيني عم الحق محمد احمد بدير حق طهر مغان شرف عبد المسعد الصراوحية وشهيد الواجب محمد طه رمضان شرف اللي ربنا يرحمه رحمة واسعة ويرحم أموتنا وموجن المسلمين كفتنا عمه آمن وآمن بي لما رقى الآيات بي دوى بجا يا عم يا بالماكين لما راى الايات على الارض قاعد يا عبد يا ابو شميحا لكن روحوا بالبار في السماوات <مالة> عزي يا ماليال انتو عزي عزي كيف كيف العزيزين فات قالوا بلاش معياره دحنا على الندجات انقصر الحي خدامك ما دمت سليم من اللي في المقام؟ أنا عجب على بدي يم العواجز شينت عيني جاسبت في اليوم ألفان اللي ترعيله بنظر يم زينك يصبح, يصبح ندم معنوي الغيب بكل لغة رحي عليّ وقالوا آلُم الطياب جايجان ان الناس لي جرح واخر لكن للي من الجروح ألفان إني شتينا من لكن على دمع عيني على دمع عيني بابا <تصفيق> عم حق زغلونا أمارة أبو العريش وعريش اللولة أخي محمد اخواتي العريش ري يا رب ابلغهم او بالفرحه والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والحبابي والنبي زبابي Okay. أستيقي الحل وابدئي خلي كده خلي فحلم حلاوه الزر لما يحملوه اهله ولد كواهل غرام نادى على اهله ومين يشيل الولد يا ابو في الحال غير اهله لما تواهم غرام فات الوطن وحله وهن عليه الوطن يابا يا ابو المعافي وهن عليه وهن عليه اهله وجت له ماما الكريمه في نص الليل تنتهله جايباله كاس الردى يا حاز زغلول على مهلك وعلى مهلك اشرب رايق واللي ما في الحب الله لا يقعده خيف عشان اللي قبلنا قالوا الحب ماهوش فلوس ولا ناس على ناس بندوس الحب كلمه حلوه وتريح النفوس صورتي بمايك يا قد ما قلت على الجرح يا مصابه بقى اعزبي يا جرحي Nin marrin naafiha, wtu lil lil yeriyah, lil dunya kudna si, azab lil arhayah ribbi. Nin marrin naafiha, wtu lil. نياك دن سيها حضر ابي دين خدي ود سائل بعيش عشاق له قربى لي بخدمتيه ود سائل وغاث دنا على بابك يا لي يفيض حب زمان شيء قبلي واحد كسبابي لي باب الليالي اباتت والله على غيبتك اللي يذيق حب زمان اشرقت لي واحدي كصفا بعد ابو ادم وابو يوسف حب شك اني بوحوح الحب يا ما شفتك كتير من The mountain. How you doing? The Sheikh, the Sheikh is a strong guy. Oh, Allah, I'm going to show you. What's up, brother? After that, you're free. After that,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 حبيبي نعم اني يا مسي مات يحيي لا يحيي داب نبوصك سوي من نسى واللي تجا يا حضور نمشي سواกัน محبوب يا ولا محبوب يا شيخ غسامة منا اكشي ابدا دواء منه يمضي بقاف قال يا عيان علاجك عندي نمو اقسم يحمول على واحد كريم موجود إذا خلقتك جعله علاج موجود ما دام الصفر موجود شفيع علي فضل سيدك في علي سبيل العتاب خفي في البلا محصل انسانك وفي علي خفي العذاب خفي في البلا ترين hata bhi badal sakte ho ab shuru ab chal ikda ikda ik duniya thi khali ابن الأصول منهم هم معروحين الدنيا فيها ناس كيفين إن الأصول دايماً معروح دايماً بيسعى الفان الخير دايماً بيسعى الفان الخير ويبص قمنا به ويشوف ده انا اشتقلك عن في صبرك لبالجة وحيتي أرح أرد لكي مجال انت حقيقي اللي سنه سيف جاي طيب طيب يا عم ايام طيب طيب يا اللي سروس اشقى انا اصدق بين وقت العيل وسخا برين بنه حقيقي ما لا شيء نصير واللي ما لا شيء ومحبه شو انت وانا قلت السما يا قلبى بنت كتير يا مخبه كان سيلي عزا وجروح يا محبه وانت جرحت وانا قلت سبب وقلبك انت كتير يا مخبه كان شايللي عذاب وبرق وادي له امين لليل لليل له بسيتي فيني له بسيتي فيني تقول تحيك عيني برك سيدي ست بالكسل اسقيم اسقيني شوي شوي معاكشف نظري حنيه شوي شوي يا اقرب مني ميلية اقرب من روحي بشوية. يا اقرب مني يا اقرب من, من روحي بشويه يا حبيبي <تصفيق> اشتري حبيبي انا اقول انك تتحدث عنك بمساعده المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه سيد المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه عم الشيخ عواد المدرسه المدرسه المدرسه يا الهوا ترقص شهرجالين خي نام لدرجه المريد تنقص كلام هقولك عليه يا بهمار لا يزيد ولا ينقص ابن البلد السليم والله لو كان عجوز يرقص عيني اللي بترقص في فرح عداره ايه صلى على النبي اسكت تغص وعاتي سيره اسكت بس وعاد بصيره يا اللي غارات جهجه وحيره اسكت بس وعاد بصيره يا اللي غارات جهجه وحيره على سلم وانا دا على سلم هو المسلم اتبع الطيب بالغيره بالغيرة بس يا من سيره اسكتي هي سواقي وشك عيني عليك ما ترحق في روح يا عرفنا يا حبيب الروح عيني عليك ما ترحق في روح يا محببي يا حبيب الروح يا ابو زيد Habibur Ya ini adik kita berhasil beruruh Ya bahan para ya Habibur حلو يا حمد ودمك سكر يا مألوف هواك سكر حلو يا عمي ودمك سكر حلو يا عرشت ودمك سكر حلو يا محمد ودمك سكر يا مألوف هواك سكر دع سلم او we n salmit دع نسلم au we بوتش دي نبيرا اسكتوا بس علم ايوه يا محمد ابو ايوه ايوه يا زي ما انت وعلى المجلس بتاعك هي هيا سولو زغرتهولو العريس وحداد العريس ابو العريس ابو العريس سيد العالم ابو العريس سيد العالم سيد العالم ام العريس اخويا محمد العريس اخو العريس يا فرحي يا فرحي يزغلوا يا ابو العار حد شينا اتي حد سوسا ورده حد شينا ياسيري عاكي يا ضيابه يا ضيابه يا ضيابه يا با يا با يا يا با يا با يا يا طب النبي يا طب بالنجرا لي طب النبي يا طب بالنجرا شوف عينك ده والحالي طب النبي يا طب بالنجرا شوف أنا بداوي جميع الناس وملائكة والحال يشيخ يا شيخ يا يا با يا با يا با يا <تصفيق> با يا با يا با يا با يا عمي يا با يا با يا با يا مش في نعدي مش مشي على مايا مش مشي على مايا مشي على على على على نور مشي على على على على نور على قدر الالهية على قدر الالهية هي عريس عايي العري الع سأزور زهرة الدور سأزور زهرة الدور للبطوط للبطوط هو العريس يا محمد يا محمد يا زغلول يا زغلول يا رب ترفق عليك بخير يا عريسنا يا عريسنا ابو العريس ام لا يا ابو معاذ حبيبي حبيبي يا ابو سميحه يا ابو يا ابو لوبر ومتل زمل دحنا حبيب خلاص إد حبيبي شرفنا لك إد حبيبي شرفنا لك اصل الحنان والرضا لله تيري تيري تيري تيري حبيبي حبيبي قاصد Iya nida, Iya kida, Iya behr, Iya al magir, Iya behr, Iya al magir, Ali ibe, Ali al, Alla al mashrha, Iya sah, Iya sabah, Iya dayan, Iya nawat, Iya ruhbi, Iya al حبيب حبيب يا رسول الله حبيب حبيب يا تعزيدي يا منى يا منال لمى منال يا منال انا تحطم أنا اختي العيس انا انا مين اختي العيس اللي ربنا اتل عليهم الفرح بالخير يا صبح ساره يا عباره يا محمد يا رب <تصفيق> يلا يا شباب يلا نشكر بقى اسكت بقى تعالوا شوفوا رفعه شوفوا اسمع اسمع اسمع رفعه فرع جبرا اوعى الاجانب اروح اللي في مسجد I'm लगातिर मिल है मु आलम فتح يا اماره عم الحج فتح يا اماره ابن عم العريس اللي بينزل يصبر الحج زغلول يا اماره الشيخ ابراهيم خير الحج سيد اماره عم العريس حبي حك محمد رجوله خلي العريس يمثل حق الزغلول حبيبي يا قلبي وحبيبي الغالي شيء شيخ يا سلمه ربنا يشفي حسامه عم الحق الطريق ابو ومحمد اللي راكبنا يخلوله وباش نعند الاسلام اللي بيمسى عالجما واللي فيه والفرح واصحابه عم الشيخ مصلحة ابو سلمه وعم العايستير وعمتهم ابراهيم عم الحج عوان ابو خيال والشس طلعت والتربيه التعليم والادب الاد للعلم عن العلم ابراهيم سيد عمارة والحج سيد عمارة عم العريس يا غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك يابوح مين غيرك من الحنية و كنت بيخاف علي من نسمة لوعة في ياما و كنت بيخاف علي من نسمة لوعة في ياما في ياما يا الله ولا ولا يا الله يا الله يا الله يا الله يا عين على قوم وحنان الام فعيان قوم وحنان الام فخلوا العبد يشيل الهم يا الله يا طاب يا الله يا الله اقل لي بي وان يديه اقل لي من غيرك يا الله سهرت لشان ليالي انا وعيوني صحيان قيتال الساليالي انا وعيوني صحيان الكل ما الحلوات واللي جالي ولا مسجدة كل انا يما ما مر يما يا يما العير العير يا سميحه يا سميحه اما ذكيه اما سميحه يا سميحه اما ذكيه يا حلوه يا حلوه يا بنت معابد يا بنت معابد ابو شعاع ابو منبه ابو محمد ابو محمد يا شيخ عبد يا شيخ عبد يا شيخ يا دك رهي يا دك رهي لله اللي الله نزر فردا يا دوني معافي يا دوني معافي لدو عمارة حق زين حق زغلون لدو عمارة لله لله اللي فدحي يا ابو عمار حق فتحي يا ابو عمار حق زكي يا ابو منصور حق لطفي يا ابو عامر لله الا ا يا شعب يا تعب في انشر في انشر في علم الدين معايا منها وتحيه يا ترى حق سلامه حق سلامه حي سلامة. سلامه اخو العريس يمشي على اخوه عريس الليله محمد ابو شغلول المسى ده منين يا ترى منين يا ترى يا سلامه يا سلامه اخو العريس يحيي يا ابو العار سيد العالي خيا ابراهيم ابو, أبو حيدر يا حيدر يا اخويا محمد محمد سعد وتعبو ومحمد ومحمود ومحمود اخويا مصطفى ابو زيد اخويا مصطفى يا اخويا والارنب حد صرحه يا عالم دين حد صرحي الارنب الارنب الارنب سيدي مشرف سيدي مشرف عبد الادم يا خطرية يا خطرية الاهليه اسكو ربك ولا نسا ومن قلبك قول ان قلب. الحنن والرضا لله الحنان كله من الله الحنان والرضا لله حبيبي يا ابو الالم حبيبي يا ابو العينه ابي بدوي يا باب الشوق حبيبي يا ولي الله لما جواني الشوق يا ناس دي نكاله ده مالها قلولبره يا غشاش قلولبره نادي بالزمنه قلولبره يا غشاش قلولبره نادي بالزمنه ايوه زيل سلام وملا مع الناس قولوا له برا ليها نشاش قولوا له برا متلزمناش حبينا خلاص ايد حبيبي ملك أصل اصل الحلال وقولوا لله إيه. يا شيخ يا شيخ حسام يا طه يا شيخ, يا يا شيخ الناس كلها انبسطت اللي عايز رسول واللي عايز جمل وعايزين نسمع سلام الله سلام الله With my neck and يا ما امان اوجد جيل دي او يا دي واولك دي ما احكي لي ياتي من امس مش عارف في بسنتها ياللي انت قاسي على امك عاملها كده احسان قول لها يما يا حبيبه يا غاليه انا اللي حصل كمال بعدك ماليش احباب بعدك, بعدك ماليش اصحاب بعدك مفيش غالي يا الحنان يما وبشوعه حنان يا شيخ وسامة عشان اللي من غير أمه حاله غير وأقول لك يا ما وحشاني أنسي دي لكل وحشاني We melt your love, but we're the only ones. Your eyes don't need to see Aren't A sunrise, the dawn of a new day. At